قال سَنَوَضُرُ أَصْدَقَةً أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إِذْ هَبْ لِكِتَابِهَا ذَلَّفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثَوَضُ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا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 أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألوان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 هدية فناذرة فناذرة بما يرجع المرسلون.